صل يا ربي على أحمد كلما ناحى الحمام خير مبعوث شفيع المضلل بالغماء صل يا ربي على أحمد كلما ناحى الحمام خير مبعوث شفيع ارتم تساق قلبي انت امه اهل الذمام او هجرتم يا ويلي فعلى الدنيا السلام اقمع الدياج كل ارباب الغرار كل من يعشق محمد ينبغي البحرين دمعا كادا يلتقيان بين دمعي وفؤادي برزاخ لا يبغيان حبيبي وجنته وردتان قدها ودموع على تجري مثلها افطال الغمى ركبان ليلا قصدهم أرض الحجاز والمطاية تترامى بالطراب واهتزاز قلبي كل اوعاقته بالسهام صليا امي على احمد كلما ناح ناح الحمام طيب ماهم تمشي رايحه البوعان للغنام للشاعرة أم زينب الكتبي